بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم رسول الأجمعين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخنا حفظه الله وتبارك وتعالى إلى كتاب جامع البيان في تفسير القرآن قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا ومنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها على ادبارها. نحو العين والأنف ونجعله ونجعلهما ونجعلها من من قبل الأفقية فلهم أقفية. نعم الأفقية من قبل الأقفية فلهم عينان من ال من القفا يمشون أو نجعلها كالأقفائي بلا عين وأنف أو بأن نجعلها منابت الشعور كالقردة أو أن نطمس وجوها عن صراط الحق فنرد فنردها على ادبارها في الضلاله أو نردهم, على أو نردهم إلى بلاد الشام الأرض الحجازي فالمراد إجلاؤهم من أوطانهم والطمس والمسخ يكونان لهم قبل القيامة او لهم هذا في القيامة أو مشروط بعد الإيمان وقد آمن بعضهم الحمد لله والسلام على عليه الله تعالى إلى الحشيات المقصدوية على كتاب جمل البيان يقول الحشيات أولا يقول لما أعلم أن بعضهم غيرون غيرون من المنين أحرق الله الجميع ليعتمر ليعتمر من لم يتطور على عناقه اللعب فقال يا الذين كنتم تبقى آمنوا الآية من الوجهة الحشيات الثانية قال الله بن عباد من الوجهة الحشيات الثانية تكونوا تقدير أنه سيسع لها منابة الشعور ونتقرروا وردها على هيئة البريات لأننا نشعر منابي تشعر, تشعر الأدمير في أذبال وجوههم أشياء الرابعة عن صرات الحط يقول فكل مرادق وجه القلب والرد أو الردو عن بصائر جودة على أذبالها في طبرانة ذكر من منيح أشياء خامسة يكونان له قبل القيام يقول عند نزول عيسى كذا ثبت عند السلاح من وجه أشياء السادسة. هذا جوابه عما قيل أما يقال إن الله تعالى قد أوعدهم بالتنصر والمسخ ونبقى أحد منهما لكرم النار أو لعنهم الله الضمير الذين على طريقة الالتفاة كما لعننا أصحاب السبت نخزيهم بالمسخ فنجعلهم قرادة وخنازيرة كما فعلنا بأصحاب السبت أو كما لعننا أصحاب السبت ونجد سبت ورمى سمع عبد الله بالسلام هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده على وجهي فأسلموا قال يا رسول الله ما كنت ارى أن اصل اليك حتى تحول وجهي في قفاية أو تحول وجهي من الوجه وكان امر الله مفعولا مفعولا لا حكم لحكمه <تصفيق> <تصفيق> قال يا إن الذين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يغفر لعبد لقيه مشركا ويغفر ما دون ما الشرك صغيرا أو كبيرا لمن يريد لمن يريد تفضلا ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فقد ترى إثما عظيما يحتقر دونه الذنوب ألم ترى تنظر إلى الذين يزكون أنفسهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه أو بما قال اليهود إن أبناءنا ماتوا وهم لنا لنا قربة سيشفعون سيشفعون ويزكوننا أو يقدمون أطفالهم في الصلاة لعذبتهم ويزعمون أن المأمون يصير لهم يصير مثلهم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 ولا يظلمون فتيلة ما يكون في في شق النواتي أو ما فتلت بين ما فت ما فتلت بين اصابعك من الوسخ أي ما أي لا ينقص ثوابهم مقدار الفتيل نعم وفتيلا مطلق انظر يا محمد كيف يفترون على الله الكذبه في تزكيتهم في تزكيتهم انفسهم وكفى به بالافتراء إثما مبينا ظاهرا لا يخفى ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا حظا قليلا من كتاب التوراة يؤمنون بالجبت والطاغوت السحر والشيطان أو الأوثان وشياطينها او الكاهن والساحر أو الساحر والكاهن بلسان حبشة او الجبت, أو الجبت شيطان بلسان حبشة والطاغوت كل كل ما يعبد من دون الله ويقولون للذين كفروا قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سأل قريش عن أحبار اليهود ديننا ديننا خير أم دين محمد فقالوا دينكم خير وأنتم أهدى وقيل سجدوا لأصنامهم حين حالف قريش في حرب المؤمنين نعم سجد يقول نقل نقل أنه خرج كام الشخص منه كامل اليهود بعد وقعة أحد حديث على دعوة قليلة قال نحن لا نأمن يكون هذا عقرب منكم من القرآن محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المتابعة أردت أن, إن أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا يمنعه من الطرد والخسارة أم لهم نصيب من الملك أم منقطع والهمزة لانكار ملكهم هكذا كما يزعمون ملكهم كما يزعمون أن الملك سيصير لهم ومعناه الإضراب عن ذمتهم بتزكية منفسهم إلى ذمهم بالبخل والحسد اللذين هما شر خصلتين فإذا, فإذا <تصفيق> نعم مم. نعم عشان الله عليك فاذا لا لا لا يؤتون الناس نقيرا أي اي ان كان لهم ملك ف فاذا لا يؤتون احد مما ما يوازي نقيرا وهو النقرة في ظهر في ظهر النواه يعني هذا إكمال بخلهم في حال ملكهم وغناهم فما ظنك مجال فقرهم وذلهم أم يحسد إيه لعل نعم في حال فقر الطير شُنَّ الله عليك أم يحشدون الناس بل يحشدون محمد أو أصحابه أضرب عن عن البخل إلى الحسد الذي هو شر منه نعم إن أبو على ما آتاهم الله من فضل النبوة والكتاب والنصرة وكثرة النساء وقالوا لو كان نبيا لا شغله أمر النبوة عن النساء فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة كداود وسليمان كتابهم نبوتهم واتيناهم ملكا عظيما ملكا عظيما ملك داود وسليمان وما أوثي من النساء لهما نعم ثقيه ويداود 100 ذكر منهم فمنهم من فمنهم من امن به بهذا الايتاء والانعام ومنهم من صد عنه اعرض عنه وسعى في صد الناس عنه مع انهم من جنس من بني اسرائيل فكيف بك يا محمد ولست من بني اسرائيل او معناهم يحشدون عليكم وقد اتينا آل ابراهيم الذين هم من اسلافك يا محمد صلى الله عليه وسلم من فضلنا فلا فلا يبعد ان يؤتيك الله مثل ما اتاهم ثم قال فمن اليهود من يؤمن بمحمد منهم من صد عنه ولم يؤمن به وكفى بجهنم سعيرا نارا مسعورة يعذبون بها إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ندخلهم نارا كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها غير الجلود المحترقة ويحتمل أن يعد ذلك الجلد بعينه إلا أنه على صورة أخرى ليذوق العذاب وقد ورد أنه في الساعة واحدة عشرون ومئة مرة ان الله كان عزيزا غالبا لا يغلب او لا نعم لا يغلب او لا يغلب لا يغلب نعم حكيما فتعذيبه وفق حكمته لا ظلما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهارة من الحيض والأذى وندخلهم ظلا ظليلا دائما لا حر فيه والظليل صفة مشتقة من نفض الظل لتأكيد كليل كليل أليل وشمس شامس إن الله آه، الليل هكذا، الليل وشمس شامس إن الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية كما قال السلف عامة لكل بر مفاجر ودخل فيها حقوق ودخل فيها حقوق الله وحقوق الناس وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة على عثمان بن حين أخذ منه والتمس علي او عباس رضي الله عنهما ان تكون له ان تكون له الحجابه والسقايه نعم شيخنا تسمعوني والله يقول ما امر والقادر نعم نعم نعم لما أمر باستخدامه وشماحة لقاء الراحة في القلوب وترك البخل الذي هو من أحس خص الرزائل, الرزائل والذنوب ودفع الحسد ودفع الحسد الذي هو بخل عما يد في يد الغير وهو عند الهات الغور نهاية الغور الجور تبعه أنه الغير تبعه برد تبع تب الأمانات والعادة الله يأمركم نعم صحيح. عشية ثانية رسماء رسماء اللي طلحة ونعم شهد النبي رسلب الذي بعده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم وعم عم كان معه رجل مشكلة معه وكتير على ذكر نعم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي أن أي وأن تحكموا بالإنصاف إذا حكمتم إن الله نعم ما يعظكم به أي نعم أي نعمة أو نعم شيئا يعظكم به فما موصوفة, فما موصوفة منصوبة بيعظكم أو نعم الشيء الذي يعظكم به فيكون مرفوعة الموصولة والمخصوص بالمدح محدوف أي نعمه أو نعم طبعا فيها قراءات يعرضكم به ذاك وهو أداء الأمانات والعدل. نعم. من الله العمة يقول هذه الآيات وما تلائس المشتمل على كتب أحكم الشرع الطائرة الحفابة يشمل جميع الناس المطلقه بجميع الأمانات وهو على ساري لأن في ما فيها نزهون فلا تضرهم البعض لأمثال السبب فالوحدي أجب المفسرون عليه انتهى. ف... مش عارف حشرات. تكون في ويقول الوالد خلاص طلعت ورجال عزف. يجب عليه تدريجيا ما رجع لامرأة ورد الطلام الطلامات والطلامات. وين القول هذي الطلاب براء الدعاسك والبعض مسعود اختار الظلم على أن الأمانة مضمونة بالأبواب بها الأبرام والفرجان، أما قال إن الله كان سميعا بصيرا بالأقوال والحكم في الأمانات وغيرها يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأول الأمر منكم السلاطين والأمراء فيما وافق الحق وأهل العلم والدين. يا الذين آمنوا يقول لما أمر الولاة والرعاعات بالعدل أمر الرعية بالعدل ولاده فقال يا الذين آمنوا الآية من تفسير الرazi يقول إذا أمروا بمعصية فلا سمعوا لقاعد وإن أمروا مباحاً كان فيه مصطلح عمد وجب القبول وكانت مصطلح بينه الله أو بينه وبين, وبين الخلق فيه خلاف لا من الوجيز. فإن تنزعتم أنتم وأولو الأمر أولو الأمر في شيء فردوه فراجعوا فيه إلى الله إلى الله إلى كتابه. <تصفيق> صاحب تنزيج الذات وصفات قال الرازي كان الايه دل على التزام السنه وإلى الله كتاب والرسول في زمانه وس... وس... وسنته بعده وكذا وسنته وسنته بعده إن كنتم إن كنتم بالله واليوم الآخر إذا ذلك أي الرد خير لكم وأحسن تأويلا مآلًا وعاقبة <تصفيق> ثم جاءت الآيات ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا لما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الطاغوت هافنا ما سوى كتاب الله وسنة رسوله من الباطل نزلت في يهود في يهودي ومنافق اختص ما فقال يهودي بيني وبينك محمد وقال المنافق بيننا كعب بن الأشرف أو في جماعة من المنافقين أرادوا يتحاكموا إلى حكام الجاهلية وقد أمروا أن يكفروا به بالطاغوت ويريدوا شيطان أن يضلهم لهم ضلالا بعيدا لا يمكن لهم, لا يمكن لهم الرجوع إلى الحق أبدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رايت المنافقين حال كونهم يصدون يعرضون عنك صدودا فكيف يكون حال حالهم إذا أصابتهم مصيبة نحتاج إليك في دفعها بما قدمت ايديهم بسبب شؤم ذنوبهم ثم جاءوك حين يصابون بالعذر عطف على إصابتهم يحلفون حال بالله ان أردنا ما أردنا من تحاكمنا إلى غيرك إلا إحسان وتوفيقا مداراتا ومصانعة ومصانعة لاعتقاد منا تلك الحكومة لا ما في حاجة أو إحسانا لخصومنا وتوفيقا بين الخصمين لا مخالفتك وبعضهم على أن الكلام تم عند قوله بما قدمت أيديهم وثم جاءوك عطف على يصدون وبينهم اعتراض أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من نفاق، فأعرض عنهم فلا تعنفهم وعظهم وانصحهم بلسانك وقل لهم في أنفسهم سرا ليس معهم غيرهم قولا بليغا وقيل في أنفسهم متعلق البليغا أي قل لهم قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في قلوبهم وما أرسلنا, وما أرسلنا من رسول إلا في فيما حكم لا ليطلب الحكم من غيره لانه هكذا باذن الله بسبب بسبب باذن الله في طاعته فان بمعنى الأمر والرضا أو بتيسير الله وتوفيقي بطاعته فالإذن بمعنى التوفيق ولو أنهم إذ ظالموا أنفسهم بمثل عاكم من غيرك جاءوك خبر إن وإذ متعلق به نعم هذا المشيء يقتص بذبعه آياته صلى الله عليه وسلم وإذن المشيء إليه يعني إلى مبقده المنور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم دون عليه هذه الآية كما قرروا صار المنكي ولهذا الآن هذا الغالب العيد أحضر بسالة كومة وأمتها لأن الإصحاب والذي يتبعونه على ممتقعه بإحسان ذكر بإحسان استغفر الله بالإخلاص واستغفر لهم الرسول عدل عن خطاب تعظيما لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام لوجدوا لو الله صادفه حل كونه تواب نعم. توابا رحيما أي لعلموه قابلاً, لتو... قابلا لتوبتهم فلا وربك لا يؤمنون لا مزيد لتأكيد القسم أو معناه فليس الأمر كما يزعمون عنهم آمن وهم يخالفون حكمك نعم. فلا وربك أقول أعلم أن قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون القسم فلا لا يصيرون مفسدين بصفة الإيمان إلا أن تخصوا شرائط أو شرائط أولها قوله تعالى حتى يختبر في على أن من لم يكون مبينا شخص الثاني قوله ثم لا في أنفسنا حرجة من قتال الدجال جاهز من قلب من قصيدة أو قصيدة أن الرضي حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يكون راضيا به موك فيما الشجر اختلف واختلط بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حرجا ضيقا أو شكا لا لو ضيقا مما قضيت ويسلم إن قادوا لأمر رسوله نعم مما قضيت جاهز أن يقول ما مصطرية أو مصولة يتكر بالمصطرية أقرابها ويسلم يقول أنه لا يجب تقصر مصطر القياس لأنه يجب تقصر لمن نزلت حين خاصم الزبير رجلا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير فقال رجل قضى له لأنه ابن عمته أو اختصم رجلا فقضى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما أتى إليه قال قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئنا إليك لتقضي بينا فقال عمر ما كانكما فخرج بالسيف وقتل من لم يرضى بحكم رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يشتري عمر على قتل مؤمن نعم سبايل قال روح قلوة الوروة هو الحشية الثانية اللي أخرجه أخرجه بحاتم بتفسير قال روح قلوة الوروة اللي بعدي شيخنا الثانية فأنزل الله فخرج البخاري في الثانية فأنزل الله تلك الآية فبرأ تلك الآية فبرأ عمر على قد ليل من رب الحدود ورضي الله وتعالى وحافظ نعم اننا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم كما كتبنا على بني اسرائيل وان مصدريه او ان مصدريه لا يمكن يكون بس تفسره لان كتبنا بناء على امره او يخرجوا من دياركم كما امرناهم في من ديار مصر ما فعلوه اي المكتوب او الضمير لمصدر احد الفعلين الا قليل منهم وهم المخلصون هكذا نزلت حين افتخر حين, حين افتخ افتح زال لعل افتخر لا ادري صحابي ويهودي فقال يهودي لقد كتب الله علينا القتله فقتلنا انفسنا فقال الصابر لو, لو كتب الله علينا لقتلنا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من مطاعه النبي ومتابعته طوعا لكان خيرا لهم دارين وأشد تثبيتا لإيمانهم وتصديقهم. وإذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما كأنه قيل ما يكون لهم بعد تثبيته فقال وإذا والله فإن إذا جواب وجزءا كده. ولها ديناهم صراطا مستقيمة بسلوكه يصلون الفلاح ومن يطع الله والرسول في الفرائض والسنن فأولئك مع الذين أنعم الله عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نزلت حين قال بعض الصحابة إني محزون لأني لا أطيق فراق فراقك يا محمد. صلى الله عليه وسلم. وإني وإن دخلت الجنة أكون في منزلة دون دون منزلتك. وإن لم أدخل الجنة لا اراك أبدا. وفي الحديث ان الأعلين هكذا أن الأعلين أن الأعلينا ينحدرون إلى من هو اسفل من أسفل منه فيجتمعون برياضها. وينزل وينزل ما هذا؟ لمسة لهم. في القصد كذا وينزلهم ينزلهم. طيب. أهل أهل الدراجات في يسعون وينزل لهم فيسعون عليهم بما يشتهون فهم في روض النحبارون. ااا. انت ماني قاموا من تيغريان وطرق مطويترات أجواء الصحابة النبوسون عليه الصلاة والسلام عن الرجولي. يكون قوم لما يلحق بهم فقال امروا بمن احد من اسفهم الا مستور قرابهم بهذا الحديث من وحسن اولئك رفيقه الرفيقك الصديق يطلق على الواحد والجمع أو المراد كل واحد منهم ونصبه على التمييز أو الحال وهو كلام في معنى التعجب ذلك أي ما أعطى المطيعين من مرافقه المنعم عليه المنعم او المنعم عليه ما طمطيعنا من مرافقة المنعم عليه والفضل من الله الأول صفة صفة ذلك أو خبره والثاني خبره أو حال وكفى بالله عليما بما أطاع الله ورسوله فلا فلا يضيع أجرهم طيب نقف هنا بإذن الله <تصفيق> بارك الله فيكم شيخنا محسن الله إليكم وكتب الله أجركم الثعيكم أدام الله ونفعكم وفضلكم ولا حرمنا الله منكم نطلب منكم شيخنا الإجازة فيما قرأناه فتفضلوا بارك الله فيكم تشرفنا شيخنا بارك الله فيكم أحسن الله إليكم نلتقيكم بإذن الله غدا <تصفيق> إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته